فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْطِلونَ هَالَ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 رَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَيُوتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَوْزَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إهتمنه بقِطَعٍ لا يؤديه إليك ومنهم من إهتمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا إلا ما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 ولهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يجكهم ولا يجكهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يألون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 قالوا أقررني قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلمنا في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعوا وكرهوا وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أزل علينا وما أزل على إبراهيم وإسмаيل وإسمايل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم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 وشهدوا أن الرسول حق و جاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفاروا فلن يقبل من أحدهم, يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتذا به